وَإِمَّا سَأَتَهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا ذَالِ لَيَقُولَنَّ هَذَا وَمَا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِعِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْلِمْ وما مسه الشر فذو دعاء عريض قل ارايتموه ان كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد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 وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا ل تنذر اما القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير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 عليه توكل وإليه أنيب فاطل السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 وَن وَصَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ رَأَوْا الْمُنَافِقِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا 119. وإليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجر مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ هَوَاءَهُمْ وَقُلَا مَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير والذين يحاجم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 يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرس الدنيا نوته منها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 وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما وما مِّن نَّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ من ولي وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آياته الأعلام. إن يشأ يسكن الرياح فيضل على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون فيه آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون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 ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب نليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزل مور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لم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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ يَدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ وَهَنَٰهُ وَيَهَبُ لِمَن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 وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحي من وراء حجاب أو يرسل, أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا ليما ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْزِي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْمُرُومُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِدٍ والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقنون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكما أَغْسَلْنَا من نَبِيءٍ فِي لَوَّلِينَ وَمَا ياتيهم من نَبِيءٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا ومضى مثل لولين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 118. به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على, على ظهوره ثم نعمة ربكم ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا, وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُرٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ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 أَوَ شِهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمُوا إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمَا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا، إلا قال مترفوها إن وجدنا إن وجدنا. آه الله العظيم